uh -huh. فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل ولا تجزع وإن آسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل ألا فاصبر على في الجليل وداو جواك بالصدر الجميل ولا تجزع وإن قاصرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل ولا تيأس فإن اليأس كفر. لعل الله يغني من قليلي ولا تظنن بربك غير خير فإن الله صغر الجميل ولا تجزع وإن عاصرت يوما وقد في الزمان الطويل وإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيم لكان الرزق عند ذوي العقول ألا فاصدر على الحدث الججري وداوج وافج صعك بالتبير ولا تقسى وإنما صرت وإن يوم, يوم وقدي صرت في الزمن وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق سلسبيلي وكم من مؤمن قد يا ولا تجزا و من سرت في الزمان الله الله الله الله هدانا مولا كل ما لذيت يا رب جاد Allah, Allah, Allah. ما لنا مولنسى و الله كل ما نديتُ يا هو قال يا عبدي أنا اترك الأمر وسلم للذي ما شاء يفعل اترك الأمر وسلم للذي ما شاء يفعل فهو بر ورحيم يسل الداعي فيقبل الله الله الله, الله, الله, الله, الله, لنا لنا الله ما لنا مولى سيور الله بديت يا رب عالي يا, يا, يا, يا نوة قررني في الله مالي وأنا في المدين غني في الله مالي وأنا في المال مالي ويح نفسي بالأمال طيعتني عن دار الله،, الله الله الله الله ما لنا مولى سيور كنت يا أبو قال يا عبد يا لمتى هذا الغرور رحى الموت تدور لمتى هذا الغرور الموت تدور أمم تفنى ودمور والذي يبقى هو الله, الله, الله ما لنا مولى خص بالسبع المثاني وحوى لطفى المعاني ما له في الخلق ثاني فعليه ان سلام الله الله الله الله مالنا مولى سوى الله كلما ناديت يا نادي يا عبد يا نوة الله الله الله, الله, الله, الله مالنا مولى